بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولا خلفتن الذي لا يعلم الله الذين صدقوا وليعلم أن الكاذبين أم حسب الذي ليعملون من كان يرجو لك الله فإن أجل الله لآتيه وهو السبيل العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد إن ما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا صالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وعملوا صالحات لنكفرن ولنعمهم سيئاتهم ولنقضي نفسه احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه, ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تقعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم بالصالحين, بالصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولا جاء نصرهم من ربك. لا يقولون كنا معكم، أو ليس الله بيعلم بما في صدور العالمين. ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم ومن مِن نِيلِ نِلْ خَطَايَاهُمْ إنهم لكاذبون إِنَّهُمْ لَكَاعِبُونَ وَلَا لا يوم القيامة عما كانوا يفسرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلم فيهم البسَنة إلا خمسين إلا خمسين عاما, عاما فأخذهم الطوفان والضالِمون سَنَجْنِي نَهُوَ أَصْحَابَ وجعلناها وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوشانا وتخلقون إفشار إن الذين تعبدون من دون الله لا يهلكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فامتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبل صبوة ما على الرسول إلا البناغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء, يعذب من يشاء, ويرحم من يشاء.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 كَيَأْتُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَهُنَالِكَ كَانَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قومه إِلَّا أَن قَتَلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنjَاهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِيهَا لَأَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا إِنَّ مُتَّخَذُهُم مِّن ان لا يوثا موده بينكم موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ثم يوم القيامه سيقرب بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما انتم وما لكم من ناصرين فآمل وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إصحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين قُولُوا صَنِقًا إِلَى قَوْمِ إِنَّكُمْ لَتَسْعَوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَسْعَوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْتَرِعُونَ السَّلِينَ وَتَسْعَوْنَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَر كان جَوَابُ قَوْمِهِمْ إِنَّ إِلَّا أَن قَالُوا نَحْنُ بِعَذْمِ اللَّهِ الصَّادِقِينَ قَالُوا بِ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 لها لمنج إنه وأهله إلا مرأة إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا رأى بهم ورأى بهم الرعى وقلوا لا تخافوا لا تحزن إن منجوك وأهلك إلا مرأتك إلا مرأتك كانت من الغابرين إن مزيلون على أهل به القرية رجزا من السماء لما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أطاهم شعيبا فقول يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم رجبة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد قوم ثمود وقد زينا لهم مما سنكنيم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم عن السبيل وكانوا مستصرفين وقارون وفنعون وامان ونلق جاءهم موسى بالبينات ولقج موسى بالبينات بس أكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خمسوا الصيحة ومنهم من خففنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض الحقيق إن في ذلك لآية للمؤمنين أسلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقل الصلاة إن عن الفحشاء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 نزل إليكم وإلى هنا وإلى هناك ونحن لهم مسلمون وكذلك أنزل الله إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هُنَا امَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا قُلْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحْصُرُهُ بِيَمِينِكَ وَلَا تَحْصُرُهُ بِيَمِينِكَ إِلَّا لَرَسَا بِالْمُضْطَرِّينَ بَلْ هُوَ يَذْكُرُ بَيْنَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الظالمون وقالوا لولا منزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما فلنذير مبين أولم يكبه من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما بالسماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله قنائك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب, ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتي عناهم اَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَسَوْفَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ مُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ يَوْمَ يغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ يَوْمَ يُغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فوقهم ومن تحت ويكون ذوك ما كنتم تَعْمَلُونَ يا عبادي الذين امنوا ان أرضي واسعه ان فاعبدون يفعلون كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات نبويا انه من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها النار خالدين فيها نعم أجر العابلين الذين صبروا على ربهم يتوكنون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن رَبُّهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَقُولُونَ إِلَّا مَا يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا هُمْ بِغَازِرِينَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ الله بكل شيء عليم مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأحيى به الأرض من بعد موتها ليطول الله. قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا نهوا ونعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا خين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمسعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخضب الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن يظلمون من افتروا على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لمهديا منهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لمهديا منهم وإن الله لمع المحسنين ولئن سأتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولوا إن الله فأنا يؤفكون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 قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا نهوا ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا وليتبسعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطر يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين أليس في جهنم ما مس والكافرين والذين جاهدوا فينا نهديهم صب والذين جاهدوا فينا نهديهم صب وإن الله